إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيق الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير فَنَنزَعُ زِينَهُ لَهُ سَوْءَ عَامِلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذَرُ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرَ سَحَابًا والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فشقناه الى بلد ميت فاحيينا به ارض بعد موتها كذلك النسور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 وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائغٌ شَرَابُ سَائغٌ شَرَابُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ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 ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير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 والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق شديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وَإِذْ تَدْعُ مُثْقَلَةً إلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ دَقُرْبَاهُ إِنَّمَا تُثِيرُ الَّذِينَ يَحْشَوُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا سَلَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنَّ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِير وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فكَيْفَ كَانَ نكير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 ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواب والألعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سروراً علانية وأنفقوا مما رزقناهم سروراً علانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذين أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا لما بين مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين استطفين من عبادنا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 وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامات من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نعوب والذين كفروا لهم نار جهنم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتون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 أخر نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أو لم نُعمِركم ما يتذكر فيه ما تذكر و جاءكم النذير فذوقوا فمال الضالين من نصير إن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 أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّنْهِ بَلْ إِنْ يَعِدُوا الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إزالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهدا أيما لهم جاءهم نذير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 فهل ينفرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله، ولن تجد لسنة الله تحويلا. أو لم يسيروا في الأرض فيظهر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم.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 ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله فإن الله كان بعباده بصيرا